الباب الخامس والخمسون وثلاثمئة باب تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخطبة على خطبته إلا ان ياذن أو يرد عن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللباد وإن كان أخاه لأبيه وأمه متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتلقوا الركبان ولا يبع حاضر اللباد فقال له طاووس ما قوله لا يبع حاضر اللباد قال لا يكون له سمسارا متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللباد ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه ولا تسال المراه طلاق اختها لتكفى ما في انائها وفي روايه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي وان يبتاع المهاجر للاعرابي وان تشترط المراه طلاق اختها وان يستام الرجل على سوم اخيه ونهى عن النجش والتصرية متفق عليه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب على خطبة أخيه إلا ان ياذن له متفق عليه وهذا لفظ مسلم وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمن أخ المؤمن فلا يحل لمؤمن ان يبتاع على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر رواه مسلم